لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس يعني ذوال الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء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 لأنها رخصة من رخص الصفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه يعني إيه سائراً أو نازلا المسافر حجم الاثنين يا سائر راكب يا نازل يعني وضع رحله عشان يمشي تاني يعني بيبيت يعني سواء كان سائراً أو نازلاً يباح له الجمعة ولكن في الأفضل له إن دب به السير الأفضل له أن يجمع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 فدل على جواز الجمع للنازل وجمع في مزدلفه وهو نازل في مزدلفه فدل على جواز الجمع للنازل النازل يعني ايه يعني مش مقيم لا يعني هيبيت نازل, نازل يعني نزل من من الراحله دب به سير عن راكب الراحله فالنبي صلى لم يجمع في منى وجمع في عرفه طب جمع في عرفه ليه لانه مع انه نازل لأهمية اليوم عايز يتفرق للدعاء فجمع الظهر والعاصر جميعا فدل ذلك على إن الإنسان لو كان نازل يجوز له أن يجمع إن حدث له حادث أو شقى عليه الإفراد ويباح لمقيم مريض يبقى أول شيء مباح للجمع السفر تاني شيء مريض مقيم يلحقه بطركه مشقة يبقى ده شروط الجمع للمريض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 من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا صفر رواهما مسلم يبقى الأسباب التي تباح فيها الجمعة الخوف والمطر والصفر طيب من غير الثلاثة دولة يبقى, إيه؟ يبقى المرض ابن عباس فصرها بالمرض وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر خذ بالك الضبط ده مهم جدا لأن بعض الناس فهموا من الحديث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 ولعاجز عن التهارة لكل صلاة رجل عاجز عن التهارة لكل صلاة كمن به سلس بول قياسا على الاستحاضة ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة أعذر ترك الجمعة والجماعة أخذناها ده بأخذ أي شغل يبيح ترك الجمعة ومع الجماعة يبيح لإيه الجماعة مثل زي, زي الأذى من المطر والوحل والثلج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 الحنبلة خصوها بالعشائين غيرهم من العلماء قال لا هو خص بكل الصلاوات أن المطر والمرض والمطر والوحل الشديد والريح الشديدة الباردة والمطر الذي يبوله الثياب كل دي أعذار في الجامعة المطر الذي يبل الثياب يعني المطر الكثير الذي يبل الثياب يعني أنت لو هتمشي من البيت لغاية المسجد ثيابك تبل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 إن مدام في عزر وفي مشقة وللإنسان أهل البلد وجدوا إن فيها مشقة واتشتموا على ذلك يباح لهم الجمعة أنا بجد ان في تساهل كثير أول ما الدنيا تشتري تحس الناس عايزة تجمع وخلاص فتجمع بسرعة ف يعني الأولى عدم الجمعة حتى يحصل المشقة يعني الجمع دي رخصة فلا نفعلها إلا عند المشقة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 يا أبو بكر وغلام الخلال. يا أبو بكر. المروذي؟ يا أبو بكر الخلال. ولكن الحراب الى اصطلحوا أن المروذي يقولوا عن إيه هو اسمه المروذي وليس المروذي. المروذي واحد ثاني. هذا بلد وده بلد. المروذي ده اللي هو من تلامسة الإمام أحمد الكبار الذي هو من الجماعة. المروزي الذي هو الكوسج ولكن لا يقوله الإيمان un الروذي sino يقوله الكوسج. المروزي بقى واحد شافعي ولا حاجه يعني عند الحنابلة ما عندهمش غير المروزي اللي هو الكوسج. وما بيقولوش عليه مروزي بيقولوا عليه الكوسجي يبقى انت لو لقيت كلمه مروزي هي مرروزي تخط... تصلحها في الكتاب الثاني واحد ابو بكر الخلال بيسموه الخلال على طول وذكره الخلال ثالث واحد بقى ابو بكر مطلقا كده يقصد بيه ابو بكر غلام الخلال غلام الخلال ده اختيار ابو بكر يعني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 والسياسة لها قذارتها لوحدها فهو دي ما أقولها خطأ لأن السياسة لها قذارتها ديішنا سياسة مش السياسة اللي ربنا نزلها السياسة اللي ربنا نزلها هي اللي موجودة في كتب الفقه ول thorough كتاب SAN تجد بقى الأبواب السياسة الشرعية كلها كل أبواب السياسة الشرعية القضاء والحكم بين الناس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 تولى الحكم يعني الخلافة خلافة ما احنا بنقول الأربعة الراشدين و اه مش بعد عليه ابن أبي طالب معاوية الحسن وبعدين الحسن تنزل لمعاوية وبعد ذلك دخل بني أمية فهم الفقهاء مين اللي تولوا للخلافة في تاريخ الاسلام كله خمسة بخلاف الحسن لأن الحسن أيضا كان محتاج الخمسة مين كان الخلفاء الأربعة وهو وعمر بن عزيز دول اللي كانوا ودول أصلح حتى بيقول لك خامس الخلفاء الرشدين كان مين سموه خامس مجازا إنما الخامس الحقيقة هو الحسن ابن علي انما عمر بن عزيز بلا شك كانت خلافة الرشدة بس مش هو ده مقصود كلام يعني ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال ومن مقامه في المسجد لأن العذرة إذا وجد استوى فيه, حال المشقة وعدم استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر ولأنه صلى الله وسلم جمع في مطر وليس باين حجرته والمسجد شيء الأثر ده ضعيف والحكم الفقهي أن لا يباح الجمع إلا في المسجد لمن أراد المسجد لأن العذر لمن أراد المسجد أما واحد سيجمع في بيته أو واحد سيصلي في بيته هو بيقول إن البيت يعني لمن له عذر في ترك الجماعة فلا يباح له أن يجمع في بيته الأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخير يعني هو مخير بين التقديم والتأخير طيب شروط جمع التقديم إباءه هو يذكر هنا هذه الشروط فإن جمع تقديماً اشتريطاً لصحة الجمع ثلاثة شروط أو أربعة الشرط الأول نيته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 ده احنا موافقين عنها ان هو مش هيفرق بينهم بس بينو نافله لا احنا نقول بقى ايه صح ان هو لا يفرق بينهما بحيث لا يطول الفاصل بينهما يعني ممكن يصلي الظهر وبعدين ينوي صلاه العصر وبعدين واحد يقف يساله ثلاث دقائق اربع دقائق ما لم يطول الفصل وبعدين يصلي ما دام هو ناوي الجمع يبقى في نفس المجلس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 يكون المطر شغال نعم على حسب غلبة الظن مش لازم يبقى يقين يعني حسب غلبة الظن آه. استمرار العذر هذا الراجح استمرار العذر لغة فراغة ثانية وإن جمع تأخيرا إبقى شروط جمع التأخير الثلاثة اللي فاتت شروط جمع الايه التقديم شروط جمع التأخير ني واشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها يبقى يشترط فيها أن ينوي جمع التأخير قبل ضيق الوقت في الثانية يعني واحد حينوي الجامع بين الظهر والعصر نقول له المفروض قبل انتهاء وقت الظهر تكون نويت عشان يفرق بين العاصي والجامع لو واحد جامع يجمع بين الصلاتين الفرق بينه وبين ترك الصلاة هو كده كده حيترق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 ده الشرطين يبقى فيه ثلاث شروط لجمع التقديم وشرطين لجمع التأخير ده انت طبعا انت ملزم بالكتاب ماشي اه احنا وفقنا على اثنين بس من جمع التقديم وجمع التأخير وفقنا عليه ولا يشترط للصحة اتحاده الامام لصحة ايه الجمع لا يشترط لصحة الجمع اتحاده الامام يعني ممكن تصلي ده وراء امام والصلاة الاخرى وراء امام اخر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 يبقى هذا شروط صلاة الخف شروط الصحة إيه؟ أن يكون القتال مباح هذا أول شرط مباح يعني قتال المحرم بين المسلمين لا ينفع فيه صلاة الخف قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا رجالا يعني مترقلين وركبانا يعني راكبين يعني ممكن تصلوا رجالا أو ركبانا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 في الصفر ويتم في الحضر يعني يصلى أربعة في الحضر وركعتين في الصفر يعني الخوف ليس له تأثير في عدد الصلاة في عدد الركعات بل في صفتها وبعد شروطها يغير في الصفة وبعد الشروط على نحو ما ورد في صورة النساء أو في حديث متفق عليه هذكره إن شاء الله قال أحمد صحت صلاة الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه فأما حديث سهل فأنا أختاره وتصح الستة أوجه كلها ستة أوجه كلها صحيحة ودي ممكن تجيبوها من عشان من ضعش الوقت ممكن تجيبوها من كتاب نيل أوطار أو فتح الباري أو, أو فتح الباري فالستة أوجه كلها في صلاة الخوف وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة غيرها. يبقى دي حالة مستثنى ودي الحالة السابعة دي الصفة السابعة إنه لو اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يصلي بإماء إماء كده برأسه يعني يبقى مسك السف أو المسدس أو قاعد على الآلة آلة الحرب ويصلي برأسه إماء إلى القبلة وغيرها لأنه حالة ضرورة كالمريض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 يعني يجي في الركوع يومئ بقدر الطاقة بقدر الطاقة يعني يومئ وهو يعني في قدامه بقدر ما يطيق من الإماء إماء برأس يعني لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك وكذا كذا بقى قياس يعني هو بيقول قياس كلمة كذا يعني ويقاص عليه في حالة الهرب من عدو في حالة الهرب من عدو يعني عدو هجم وأنت تهرب منه فيجوز لك أن تصلي رجالا وركبان. إذا كان الهرب مباح في حالة أنه مباح أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم كل هذا يباح فيها كل هذا مقيسة على صلاة الخوف نعم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 او غريم ظالم يشترط في الغريم أنه يبقى ظالم الغريم اللي هو له مال إن عذابها كان إيه؟ غرامة وسموها غرام لأنها لشدة الملازمة لأنها غرامة يعني شديدة الملازمة لصاحبها فسموا الغريم غريم كده اللي له مال سموه غريم عشان كده واللي بيحب واحدة بيسموه إيه؟ مغرم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 لما في ذلك كله من الضرر ونص عليها احمد في الأسير إذا هرب ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه قول عبد الله بن نيس بعثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب ثقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه يعني صلي هو بيومئ برأسه الأثر ضعيف ولكن حسنه الحافظ ابن حجر ونأخذ من المثال الأثر ناخذ منه المعنى الذي يريد أن يقوله الفقه وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصل صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعيد يعني بيضرب مثال لو رجل خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصل صلاة خائف فصلى خلا... ثم بان أمن الطريق لم يعد واحد خايف من عدو ولو صلى حيتخلف عن الرفق فصلى صلاة خائف وهو يظن أن, إيه؟ إن في عدو وبعدين لما مشى بان أمر أمن الطريق طلع إشاعة صلاة صحيحة ولم يعد لعموم البلوة بذلك ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبناء ده عايز يقول إن الخوف عزر فإن زال زال الحكم واحد بيصلي اا صلاه الخوف وهو قاعد على الرادار فبيصلي براسه كده الرادار قدامه هجوم طيارات جايه وهو قاعد على, على الرادار فصلى صلاه الخائف وهو ركبان وهو راكب وبعدين في اثناء الصلاه زال الخوف الطيارات دي ما طلعت مش جايه لنا ده لفت وايه وطلعت الطائرات بتاعتنا يعمل يبني على صلاته يقوم بقى يستقبل القبلة ويكمل صلاة مطمئن مش صلاة خائف ده اللي عايز يقوله يعني لأن الحكم يدور مع علته مدام العلة هو أثرت كالمريض مثلا مريضه صلي جالسا ماذا ناخدناه في الصلاة المريض لو صلى جالسا وعفاه الله وهو جالس يبني على صلاة صحيح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 يترك الصلاة ويكر ويفر لغاية ما يأمن وبعد كده يكمل صلاة حتى ولا تبطل بطوله ي... لا ما يعدش يكمل ولا تبطل بطوله يعني يكمل آه يعني صلى ركعه في الركوع لقى الراجل جاي يهجم عليه فجي طالع له فوق الصخرة ودب دب دب موته وبعد ما موته يقول له احنا كنا فين في الركوع يكمل ده مقصوده حتى لو ايه لو طال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 فرسخ فأقل. يعني تجب على مقيم خارج البلد يسمع النداء. يعني كلمة بينها بينهما وبين الجمعة في وقت فعليها فرسخ يعني يسمع النداء. حط, حط فيها كلمة يسمع النداء. هم قالوا فرسخ ليه؟ قالوا فرسخ لأنه هي دي المسافة اللي يسمع فيها النداء. فرسخ يعني كم كيلو؟ خمسة كيلو ستميت متر. بيقول دي المسافة اللي يسمع فيها النداء. يعني لو واحد قام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 بموضع عال وهو على في حتة عالية والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فارسخ غالبا المسافة اللي ممكن يسمع فيها النداء تقريبا خمسة كيلو ونص لو كانت الصفات اللي قالها دي مذكورة يعني فاعتبرناها قاله في الكافي قاله في الكافي كفي ذكرناه قبل كده هو من الكتب الحنبلة الأكثر فائدة الكافي ألف بعد المغني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 ماشي. نعم سفر هو وأصحابه في الحج وغيره, وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه يعني نبي صلى الله عليه لما ذهب الحج والصحابة عندما ذهبوا للحج لم يصليوا الجمعة كانوا يصليون الظهر نبي صلى الله عليه وسلم يوم عرف كان إيه؟ كان يوم جمعة ونبي صلى, الله عليه وسلم صلى فيها خطب وصلى ركعتين ظهر وركعتين عصر مع اجتماع الخلق الكثير قال ابراهيم يعني إبراهيم مين النخعي كانوا يقيمون بالري السنه واكثر من ذلك وبسجستان السنتين لا يجمعون لا يجمعون ولا يشرقون يجمعون يعني يصلون صلاه الجمعه ويشرقون يعني يصلون صلاه العيد لا يجمعون صلوا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 صحتهما يعني الخضة يعني. الأول الوقت لأنهما بدل ركعتين. قالت عائشة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخضة. ده أثر لا يصح. الشيخ الأباني بيقول لما يقف عليه بس هو الأغير صحيح. النية وقوعهما حضراً حضور الأربعين في يعني في الخضبتين. طبعا قلنا الأربعين أصلاً من الشرط. أن يكون ممن تصح إمامته فيها. يعني الخطيب.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 لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجذب طعيف قال الجابر كان النبي سعوept الله يخبر الناس بحمد الله ويحمد الله ويثني عليه بما هو اهله الصلاة على النبي سبحى سبحانه وت Kilى لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم كالاذان قراءة اوية من كتاب الله كان الناس كان النبي سبحى سبحى سبحانه وتعلي fart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 آه, اه اللي هي إشارة الجسد والحاجات اللي هي بيدرسوها في التنمية البشرية في التواصل والحاجات دي ممكن يدرسها بحيث ان هو تبقى يثق الموهبته بشيء من العلم يعني ها؟ اه اه الاصمي اللي عليه ان هو يحضر خطبة مش مسلم مش, مش لازم يستفيد بس فرضنا انك انت جيت للخطبة والنور قطع وانت قاعد برا هتخل بعضك وتروح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 يعني ممكن الإمام ما يبقاش الخطيب ما يبقاش طاهر يعني من سنتها أنها يبقى طاهر إنما لما يجي يصلي يتوضأ وسنتها ستر العورة ستر العورة وإزالة النجاسة لأن كل دي كل ديات من شروط صحة الصلاة وليست الخطبة ستر العورة يعني لو بانت عورته في أثناء الخطبة بحيث لا يراه أحد لا تبطل الخطبة تصح الخطبة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 رائع مسلم وأن يكون على مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وقبل المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على, على جثع الشلج Credit معتمدا على سيف أو عصى أو قوس لفعلي صلى الله عليه وسلم اللي ورد العصى ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على سيف وأن يجرس بينهما قليلا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 بلفظ يسمعه تقول له ازايك ازاي الصحة بلفظ يسمعه تحريك الليسان وشافتين مش كلام لأن الذكر أو كلام قول امين مش كلام أو قول صلى الله عليه وسلم مش كلام إنما كلام أن تخاطب غيرك لأنه حي... حيوصل حيجي دلوقتي في الحديث آه. إذا قلت لصاحبك يبقى الحرام أن تقول لصاحبك إنما واحد قال لنفسه آمين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 ويجوز له أن يتكلم واحد بره والنور أطع ومجتمع الإمام خالص فخلاص سقط من عليه الحكم ده ويجوز له أن يتكلم وتصح الجمعة يستثنى من ذلك من أن هو يحرم الكلام والإمام يخطب أن يتكلم الإمام مع الخطيب المأموم مع الخطيب أن يتكلم أحد المأمومين معه الخطيب أو يتكلم الإمام معهم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 حديث مشهور. وجي نفس الرجل في القطبة اللي بعدها وقال لي يا رسول الله هلك الزرع وخص المعروفة. فده دليل على أن المأموم ممكن يتكلم معه الخطيب. يبقى مستثناء من الكلام أن الإمام يتكلم مع المأموم أو المأموم يتكلم مع الإمام. انما المحرم إيه؟ إن المأموم يتكلم المأمومين يتكلمون مع بعضهم. وفي دراسة حديثة على أن العقل لا يستوعب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 وأدرك مع الإمام ركعه أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ذهر دقيقة دى بتاعتنا إن أدرك مع الإمام ركعه أتمها جمعة وإن أدرك أقل نوى ذهر رصد تحفظوها بقى آه إن الجمعة تدرك بركعة إن أدرك مع الإمام ركعة احفظ الحديثral من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة حديث آخر فليضف إليها أخرى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 على ما توضى وجه كان الإمام خلص الركعتين حيصال ليه ركعات و أربع ركعاتين أربع ركعات صح أربع ركعات لأنه أدرك من الجمعة إيه؟ ما أدركش حاجة الحديث بيقول كده من أدرك من الجمعة ركعة فليضي في فيها هو ما أدركش حاجة هو يعني حظه عشان قام إيه راح توضى يبقى العبرة مش بيسمع الخطبة صح العبرة بإدراك الصلاة إنما يجب عليه السعي إلى الجمعة يعني ممكن يبقى قاعد في البيت يتفرج على التلفزيون وأول ما يقيم الصلاة ياخد المصالية وينزل يبقى كده أدرك جمعة هو أدرك جمعة سقطت من عليه جمعة إنما أدرك جمعة بمعنى كتبها له الثواب أو اسم لا يأثم طبعا حيأثم لأنه هو طرك السعي إلى الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله نعم لمسافر مش عليه جمعة أصلا معلوس الجمعة أصلا هيتمها اربعه حتى لو مسافر وادرك الخطيب بعد الركوع الثاني هيتمها اربعه حد يقدر يقول لي هيتمها اربعه ليه المسافر هقول ثاني لو ان مسافر ماشي في الطريق ولا الامام خلص الركوع الثاني هيصلي اربعه مش هيصلي اثنين ليه ايوه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 يعني الستة ديت الراجح إنها ركعتين أو أربع ركعات هو مخير بين دي أو دي وإحنا بنتكلم عن قواعد ابن رجب قواعد ابن رجب قواعد على الفقه الحنبلي متخصصة في الفقه الحنبلي وهي بصراحة قواعد جامعة ومفيدة جدا كتاب القواعد قواعد الفقهيال ابن رجب مكتوب قاله في القواعد صح؟ مش عندكم أخر حاجة قراره في القواعد؟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 أوه. الأعلى والغشية نعم قصة معنا ليس هي دي سنة برضو سنة ديرك أو ديرك نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين